سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم انا نحمدك حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك لا اله الا انت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت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 واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بدنوبنا من لا يخاف كفينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله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 والتقى والعفاف والغناء يا ذا الجلال والإكرام اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم اللهم إن نعور بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظ واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين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 عنا الهموم والعموم وبلغنا من رضاك ما نروم وفوق ما نروم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن نعوذ بك من العجز وال اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانه فإنها بئسة البطانة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اشد وطعتك على عدوهم يا حي يا قيوم اللهم اللهم أهلكهم بالسنين أجعلها عليهم سنين كسن يوسف يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعرات فاكسهم وجياع فأطعمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين ويا أكرم الأكرمين لا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 والعافية وارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا انك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم